جَدَيْن فَلَقَدْ حَمَلَ عَقَبَه وَمَا أَدْرَاكَ العقبه الْعَقَبَه فَكُّ رقبة أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا دَامَ قربة أَوْ مِسْكِينًا